يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم يحكم به دواء عدل منكم هديا بانق الكعبه أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره، أفالله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام،